بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا إله إلا هو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 وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام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 فَعَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ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 انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يخلف الميعاد وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْ بِأَوَالِ والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخدهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العيد والله يؤجد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لأولي للابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسبمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين قالدين في خاء وأزواج مطهرة ونوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.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 إن الدين عِنْدَ الله الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفِرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغَ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الأليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أَلَمْ تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم وهم عرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا إلا أياما معدودات وغرهم, وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 وللله هم ما لك الملك تؤتى الملك من تشاء وتوزع الملك من متشاء وتوزع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 وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويمفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى ادم ونوح واله ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع علي إِذْ قالت اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَغْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّمًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ فلما وضعتها قالت رَبِّ إِنِّي وضعتها أنثى والله أَعْلَمُ بما وضعت وَلَيْسَ الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قال رب هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أم الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا حصرا أن الله يبشرك بيحيان مصدقا بكلمة من الله وسجدا وحصورا ونبيئا من الصالحين قال رب أَنَّا لا يكون لي غلام وقد, وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما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 وَإِذْ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله اصطباك وطهرك واصطباك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركي مراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقَوْنَهَا أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهِ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 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوَوَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَيَتُكُمْ ورسولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من رَبِّكُمْ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 واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَنَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليا مرجيكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ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 وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به ألم فلم, فلم تحاجون فيما ليس لكم به ألم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين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 وَجَدَتْ قَافَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَظُنُّونَكُمْ وَمَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يشعرون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 طائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذين أرسل على الذين آمنوا وجعلنها رجلاً واقفروا آخرة. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَينَ يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْصِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا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 وإذ أَخَذَ الله من ثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الساهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون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 وما أوتى موسى وإسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا أحد منهم ونحن له مسلمون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 وشهدوا أَنَّ الرسول حق واجه أقوال وَاللَّهُ والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين خالدين فيها لا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 مَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ لَّن تَنَالُوا الْبِرَّ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَ غَيْرَ وَجْهِهِ وَأَنْتُمْ ۚ تُمْشَدُونَ شُهَدَاءَ أَمْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا وان تطيروا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Walatkuruna matam, الله عليكم اذ كنتم walaki, walaki, بين قلوبكم فأصبحتم walaki, فأصبحتم walaki, وَلَتَكُمْ عَلَىٰ شَفَاهَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ولتكن من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 يَوْمَ تبيض رُجُوهُمْ وتسود رُجُوهُ فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وجوههم أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكْفُرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم الا اذا وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَاءِ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةِ ضربت عليكم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون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 مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ في هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ريح، كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ضَلَمُوا أنفسهم فأهلكت وَنَاصِبَةٌ لَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم ياكلونكم خبالا لا ياكلونكم خبالا ودعوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أَفْوَاهِهِمْ وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الْآيَاتِ ان كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هم انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خلوا عظوا عليكم مِنَ من الغيض قل موتوا بغيضكم إن الله عليم بذات الصدور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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَنْكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ضالون ولله ما في السماوات وما في الارض يُنْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أفضلوا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وزنات تجري من تحت الأنهار. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ونعم أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خلت مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَدْ فسير في الأرض فضرو كيف كان عقبة كذبي هذا بيان للناس وهدى وهدى للمتقين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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل انت تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خالت من قبله الرسل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 ومن يرد ثوابا الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قتل معه رب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 وَلَقَدْ صدقكم الله وهو أدهوه إذ تحسنون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 إِلْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي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 وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهدية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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِئِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَ فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم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 وقاعدوا لاخوانكم اذا ضربوا في الارض او كانوا جزاً لو كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليشعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 فبما رحمه من الله لم تلهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر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 وَأَيُّهُ يَخْذُرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَصُرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 والله بصير بما يعملون لقد منا الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوه يَتْلُهُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أو لَمَّا أَصَابَتْكُمْ صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قل وَلَهُ وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ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 وقيل لهم تعالوا قاتلوه في سبيل الله او ادفعوه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قعدوا لإخوانهم وقعدوا لو أطرعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين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 فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنغنة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنغمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رغيان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اونياءه فلا تخافوا وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنكم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 إن الذين اشتروا الكفر بِالْإِيمَانِ لن يضروا الله شيئا ولكم عذاب أليم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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامه وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق وقتلهم الان بان بغير حق ونقول ذوكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت وَأَنَّ وان الله ليس بظلام للعبيد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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الْقَلْبِ نَعْوُهُ تُلْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلْمَنَاسِ وَلَا تَكْتُونَ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به فمن قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا, فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولكم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والارض واختلاف فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيات كل أُنَالَبَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى الَّذِينَ ويفهموا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بلا سبحانك فقنا عذابا ربنا انك من تدخلنا قد اخزيته وما للظالمين من انصر ربنا إن są to osoby, które nie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 فاستجاب لهم ربهم أَنِّي لا أُضِيعُ عمل عامل منكم من ذكر أَوْ انثى بعضكم من بعض فالذين هاجو وَأُخْرِجُوا من ديارهم وَأُوذُوا وأودوا في سبيلي وَقَاتَلُوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولا أدخلاهم جنات تجري من تحتها الأناب وترابا ولا جنات تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبس المهاد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 وما عند الله خير للأبرار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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون